بجاء الصابر كيشكا قد تعالى وصفوانتك نهر كسك بيشتن أزبهن فرهم وصابرهم وكيوية صابر أبت هنا الذين إذا أصابتهم مصيبة أو كسن هكا المصيبتك هو تساريوان قالوا دي بيشت إنا لله هنديك أمين أم يدخدين أم ملكوين هندي أم ساخي أم عبدتوين وإنا إليه راجعون وبشتي أم تمرين There's a brainable week.